وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار برزانو خوشويستان بيرمتي خوايا عز وجل داتينا خزمة كتب كتير لكتبكان عقيدة وتوحيد توحيد لا نسراو تاليفي زاني برزخ وشويست محمد كري سليماني تميمي خمتي خوايا فردقالي أم ام هل هلما الجاردوة رساليه كنا ملكيكي بيشكلانه بحجم نسرا وتو درباري عقيده وتوحيد بحر جورغي كارين محمد كوري سليمان تميمي واتى محمد كري عبد الوهاب رحمتي خويف الودغاري لبيت اي مشبهر متي خوي عزوجل شرح دكين بيان دكين تاتبغي لو كتابه كتي نسرا وتو درباري عين اسلام بووي زانستو علم ما نزياد بكاد ولا ما بست أما مستعيش تيجين كتبو ما نسي وتو خدمة إسلامي كل دوا. لحجم امنا أمريكا بتشو تقريبا دلا فرايا بأمديديو أكابيس ورقه بأورق ورقه دو رقية بأمديديو يكاد بيس ورقه. هسند حجم كما بلام فائدي زور جورثيا لاثناء درس كرم مم من درك يكشن دبوسوده أو رسالة. كم بياول نسيدي ورحمة خوي تعالى لبيت. لا بيشترده هذلا مزقوطلون شوني خومن كتابي شرح كرد العقيدة والتوحيد أوش كتاب التوحيد بو هر تأليف داناني إما خوي لبيت. كتاب التوحيد كرتباس كمان محمد كوري عبد الوهاب رحمته فوق الارض لبي كدعوه كي دعويتي بو لا سردم كشركو برستي وغير بربلاو بو برفراوان بو امpia ومصلحه ام مجدده رحمته فوق الارض غاليبه هاستا ببيانو غاندي توحيد الوهيهيتي بتايبتي بو اوي كديني خويه تعالى بجواني شانبدا خرافات انو اسلام مني الحمد لله خويه عزوج بو يا دا كتوحيد لجزري عربي تاكو بلاهو هوا شواش الحمد لله خمن امره كتبه في هوا خلينه سودي باش مني ورقدت رحمة لي بيت وباسي أو ناحز أنا ما أقول أوني يا لاني أحب ياهوا كان حساد يدري يامو هندك كان جاهيب بحالي هندك كان حاقد وقبوري تهمي عن دا يحالي وتمت بالي أنا كتب ياهوا جخراب بديني بوريوال الحمد لله ردي أو شبهانو او پر باغان امام اندایا که امپی او سی پی ابو سپاس بخوای پروزگار خلقی هزار بو رومبو کمپیا پی او پی کی عالم بووا مجدد بووا مصلیح بووا لکردوزان خوشمان خلقی هزار شاوروشن بنو استفاده لکتیبه خانی کردو برداوام خلقی خوشی کیت میکنه تو امر به امرت فای عزوجل درس یک ماند بیت لو کیتیبه بچکلیه کی اوجبنا و الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة الواجبات واتاء او واجبانا كجمع واجبة كو مركب واجبات الاسلام ده ده بيتوب زينيد لا الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة واتى ام واجباتاني كلم كتاب ده ابو طالب حتمين ده به بزنید همو پیاوه کی مسلمان و آفردتی مسلمانی شرذابه. الواجبات المتحدیات، آو واجب حتمی هنر کلا بد دمین و لی بزنید واجب لسرهمو پیاوه لسرهمو آفردتیک بی زن و شرذابه. مادر واجب بفرن بون و اهمارکردنی گناه برده بید. تو گواجب یا خود فرض دو جورن. هندی که پیوتر واجبی كفائي كومال خلق بيهست لأسر باقي خلق لأجد أو يوجد واجبي عيني همو كسب تاك تاك أمو كومال ابي همي همو شكي لأنه واجب توفيري أو علم العقيدة و توحيدة أتمنى واجبات كومال واجبات متحتمات حتمين لابد منه بيزاني إذا اهمالي بكي لين زاني بخي لا إخوة عز و جل تاوان بارد بكي لأنه كم لفلواجب بيزاندريد، شيء من شيء أفرادا أبي العلمين لبيت، وآثار خلاصي بس ام أم واجباتنا، الواجبات المتحتمة معرفتها واجب بيزاند، أي كاشي مسلمان، أي خوش كمسلمان، أقدر به. مسراب من كلام الشيخ الإسلام لفرمودكاني مع مصائب رزخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى زمعين، جماعه فضيله الشيخ، كينو هو كجبعي كي كدوا. تشل زانا برزكاني ام اصره اوا جينيت ام ناملكيا له مؤلفات كانوا نساء وكان امام مستو خوي احفادك رزكاني كوكرابيتوا لناميكي تخزكرابيتوا شي جمع كدو ام ناملكيا ما مصيبه رزق عبد الله كور ابراهيم القرعوي رحمه الله ام بيوا شو ولا نسكانو لك تي مكانو اما مصاير أم نام الكتاب وما بختكردو إسفادك إن شاء الله. كوابه أما مزكروا الرسالة المستقل كلي تبعين. أم نام الكتاب أم كتبة بنرخ من خون بخون شرح جبيني وتنها شرحكش بنان التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة شرحك مستقل تايبتها شئ شرحك كتابي <تصفيق> ما مزقراوي رحمتي خوالبي او أو الوباء و نشاني او مؤلفك اناوي ابراهيم كل شيخ صالح بن احمد الخريصي امتي او شحيك الوباء باقي عباره ام كتابة أمنا عبارتي ام امريكيه باقي عباره لا زوربيك كتيبه كاني ما مستخوي كركاني كرازاكاني شرح كراول ولا اصلي خوش ده لمستر دمش هندي الى أم ام وكنا واقض الإسلام شروط لا إله إلا الله توحيد الجواركاني بوشيوازا زان كاني أم عصر الشرح عن كدوها بتايبتي إمام باريز عبد العزيز كري بن باز ابن عثيمين رحمه الله صارح صالح قابي فارزين أم فيها شرحي تنعباراتي ينم كتاب كدوها طلع من شرحي بتايبتي خاص بمن كتابه بي أو كتاب التنبيهات المختصرة كلا موجود الحمد لله إسقديم مامستا سلتي كتبك يدرس بكتور، ب أنا نشانك الأصول الثلاثة. للسلتي أمنا ملكية. أفهمي الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة كتابك يتره أي مؤلف خوي بمنا ونشانه بتعبيتي خاص كتابك خاصة. هالخوش يشرح كده، وإذا أنا كان أم عصا زور بتيجي بتسريش رح يشرح كده. للسلتي أمنا ملكية بسم الله تسبيت كذا فرميت بسم الله الرحمن الرحيم أما سرتائي بسم الله الرحمن الرحيم كما مقصد تسبيت دوا اقتداء بقرآن الله عزوجل كلا زوربي سورة كذا يقولين هموي تنادنيك نبيت بسم الله لسرتائي سورة قرآء كباس قصص وشيوخ أمتك ذكاة يعني باسي في غمرة ذكاة عليهم الصلاة والسلام يا <سؤال> بأس أحكامك يا بأس عقيدك على سرطانة بسم الله دكاو دس بدهك سورة كا وتأسياً غمر غمار محمد صلى الله عليه وسلم للزوربي وتركان ياخد نامور ساركانك أي بقبائل بقباء إلى كانوا أم لا أولى للسرطانة يبسم الله الرحمن الرحيم أي نسي أما مصايش اقتداءً بقرآن وتأسياً بفي غمر إخوان صلى الله عليه وسلم سرطانة إمنا من كذا فكروا بسم الله الرحمن الرحيم شرح بسم الله دكين بوي مهمة إسرائيل بقينو بتعبدي قطابي علم سعودية الريادية بسم الله الرحمن الرحيم والباء كفالمية ب أوباء كحرف جرة علماء فرموا استعانية واتا داواي عون يا المتي أكم الأخوة كيا المتي بدال سر نسيم أم هندي فرموا تباركة واتا ناو أخوات يمنا بالبركات ككاركام توش خير بيت بسمي أم جار مرج علماء فرمون بسمي كجار ومجرة متعلقه بفعلك محذوب مؤخر لجي خويتي تقديرك ببسم الله أكتبوا يا بسم الله أصنفوا وتبناوا إخوة أن أسم بناوا إخوة أن كتابة تألفكم والإسم باسمي اسم لزباني عربي أو يكا ديلاد كتسر معنايك لإصطلاح ده كلميك بكار هاتوى بو بمعنايك لخودي خوي دا إلا قيبه إلا زمان كونية أو إسمه لإصلاح أهل علم هذا فرمون ما دل على معنى في نفسها خوي وخوي معناه جتية ولم تقترن بزمان إلا قيب الزمان كونية لرابردو دا إستاكد لدى هدول دا أو ناور ناوية وقلت أولي محمد لرابردو المحمد محمد لمستقبه المحمد نقول الزمان كونية وَالْجِلَاوَا لَسُمُوُ العلو اسم وَالْجِلَاوَا لَسُمُو العلو سنتي قصيتك لا والسلي الله كفرم باسم الله الله علماء فرم علم بذات مقدسك الله جل جلاله أعرف المعارف على الاطلاق خرب العالمين لهم ناس لي وتلا واتا ذو الألوهية والعبوديه على خلقه أجمعين الله واتا إله خدايك ومستحق في الفلسطينية هل او إلهي هموك ونقردونه أبي هموك برأسي عبادة بأبكات والرحمن الرحيم كفرمي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم دون ناوي بيروز مبارك هاردو كأننا وكاني خواي عز وجل دليل لسر أويك خواي عز وصف كراو موصوفة بندو صفتا جوانا كرحم بزاية خواي عز وجل صفتي بزاية هي هر لا يقبل خوده وشيتوا. كوابو بسم الله الرحمن الرحيم. ما مستبوه هنا بواستعانو بوبركات. لبت تبارك كوا ناي خوات على بهيند. أما مستابرزة سرتها الناملكة وكتيابكي تنها بسم الله الرحمن الرحيم. نسبيكروا. أشدنا موضوعك يوا. بوتي واتا بسم الله أبلغ ثنائتي. جوانتين ثناء خوات على جيّا. أي كفاية تقدمي كتابكم بسم الله بيا حافظي ابن حجر عز فرميت لا سرتاي في باريد كباس بسم الله دكاو شاهدي هذا فرمية وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسمله وكذا معظم الرسائل ده فرمية كارو كردوي فيشوان عالمان ثابت ولا زوربي كتاب كان ببسم الله دا زور بينا مكاناً في بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك سنجي علمائشه كإنسان دسمك بالنعم ونسين كذب نسين في بسم الله الرحمن الرحيم فاشل ما مصاف الأصول الثلاثة وكذلك بن أوسي بنتينيه أوسي بنتينيه دنيا كالدنيا دوادي وبيزانيه ولا قبره في السارة للروج قيامه في السارة وكذلك هذا شار الزابو بهر سيبنتينكو بنا ماي آين واتل الاسلام شعر بويد ولامد مسوغربي ان شاء الله لنا قبر لا تجاب لقيمة لا قيام الجندوب يتلسر وديني باقي اخوا الثلاثة الاصول التي يجب على كل مسلم ومسلمه تعلمها اوسي اصل بيروزا واجب لسره مو فياكي مسلمان لسره مو افريدي مسلمان بزانت واجب واتب ان جمدن خير الدقات بوازينان يقول لها بار دبيد وهي اوسع اصلتشي الماما وصلت معرفه العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم دبي ها مبنديه خداي خوي بناسيت خداي خوي شارزابيت وديني خوي بناسي وشارزابي وبيغ خوي بناسيت صلى الله عليه وسلم كفرميت الاصول الثلاثه الاصول جمع اصله وتبنا ما كان بنماو أساس أويها كل السالاتها دايمًا زينيو، السر يوبيناء كيد. تو أجر عقيدة ثابتبو أو سعمل صالحبك. أما أجر عقيدة فخلواتبو، بيرباورث فاقنبو، مو واحد نبوي كذا كان ترد بيسود وبيفرى، بيبركة. شو هي أصل إسلامة دلانيه؟ كأصل إسلامة اللابو عمل كمش بوقيامة السودية. أما أجر هذا أساس فاقنبو، عقيدة فاقنبو، عمل زور قيمة نيابتو. يا فرميه واجب الاسره مو بي اويكي اماندار واخر اماندار اخوي خوي, خوي بنسي واتوا واجب التوبه ضلت اخوي عزوجر بنسي ناسيني كي وها شرعكي قبولكيت سنه ذكر والله اسلاما في قبولني شرع في قبولني والله خويناسي والله اخوانازبي تعظبي اخوالد البيت بزاني اخوي تعالى شم سلطان بقدرتها شم بد صلاته وجبد الاسره ملكت شي اخوي تعالى بيد شرع قبولكيت او فرماني او راضي نفي تو وبج زانيد كخوي عزوجات تا اعتراف بتا تشدي خوي تعرفكي كباورد وببدي هنري جردون جينري ميرينري تنها الله عز وجل وهر اوش معبودي بندتان وهم كون كائنات ناوي جواني هي الصفات هي لا يقش يون بخوي ايمان بناو او صفاتكاني بيني بوي اثبات بك وكله قران وسنه هاتوا بوشيوازي الشواذة كوا السلف شرحين كل دوبه ما نبى مخلوق نبى تشونتي بودياريكي نبى أو التعطيلكي بلينية زورك فن خو عند بعض أهل السنة بعض أهل كان لا إش عاركان وما تريدك أن الله خوات سمع هنا يسمع نبى سمع ناي بصيرة شاونية سبحان الله درين يد معنى قدرة خواج شان ده هاتي الصفات يا أخويا تعاطفيا بحساب او تنزيق واكن ده توش جونهبنا كأخويا عز وجل الصفات والنواب وخيث ثابتة تو بأخذ يخط بخيال يخط هاتي تعاطفيا هي بخويا سبحانه وتعالى كفرميو أخويا يخط بناسي بوشواز بناسي كبرووضكار هم مجانا إلهي هم مجانا غير او إلهني أو خديا ترنيه كمنستحق بوفارستن وكسيكشنيه ذريتي لك هر بو هر أبيت كسي لنا بيت خيزاني مريم خوايا تعالى الله عما يقولون كريني وكألين عيسى كري خوايا وكألين كان عزار كري استغفر الله الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هر شيبون وره يهمون دروا وطوابه بس خوايا فرودها خوي دمينته وسبحانه وتعالى أما ناسين إخوا فرمي واجب عبد الديني خوي بناسيت باورد بدين ديني تو ديني اسلاما كخواي رب العالمين ومحمد صلى الله عليه وسلم روانا كفاكرين أديانا ناهم دين كان ديني حق كاملة هج نقصه دينيه هج كمكره دينيه أو كسي باور رواية قمان رواية نقص نقصه با اتهام عقل خوي بكات أو خوي عقل نقصانا زورك دابيني للملحدان لا دلرشان طبعاً القرآن كان، لأن القرآن في عمل الله وسلم. أواب من بيان دليل اتهام عقل خطا بكن، اتهام رأي خطا بكن، بخطأ نبتشنا وإيه والزور لدواء كردونه متخلفي أهل علم الزنايان بنيو ساعات زيتنا همو في منيت. لا غرب ولا شرق سي بروبوك دتا جمعك ديك سر الاسلام الاسلام و اي خوتي جيني او ساقطي ودراويه مهتوق د بين هركسي گماني وابي ام دي اخوات على نقص في عبتها اتهامي عقل خويبك خوين نقصانا عقل خوين نقصانا ديني اسلام ديني كي حقا ديني كي بشر ديني ناوا مرو ديني ناوا دستوريك انسان نوسي بيتهو خلق لسلي براتو ملي والله نبيرتو نقصانا نوتايا بوم خوای که اونو کائنات کوشا ریج دروس کرده با، ناخمان دزانه، عالم و خبیر که چی برنامه ک، چی دینه بکار مانده، حتی قیامت ایمان صریح رو این، آو دینش دین اسلامه، دینی که سماویه، خوای پرویدگار لحیب بدنی قبول نکدین، اگر اسلام نبیت، انسان پیوست نه که خویه بلی انسان حرر، هرچی دینی هلا بجیرید، اگر آواهابله حری، آو بو دنیا حریت، خودی بیا لخالاتینی، اما لدا لسر هر ديني بو غير إسلام خواهي تعالى بنا واتشانت لقبولناك وقد الميت سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلي يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هركس يك منبو عموما هركس يك طلب ديني بك غير إسلام غير آيني إسلام فلا يقبل منه أمك لسر روشتو بير ربي للروج قيامته للرندجروين وخسارة ماندانا. باخذ إلى كذب ماندوكذبيل قيمة نية. لا دي في إن الدين عند الله إسلام ديني ورجلا لا إخوة إسلامة. غير الإسلام هي دينه جذر دي راسنية هجر بعض راسنية. ناسين إسلامش أو يكتو عبادة بخابك ليس الإسلامتي بيروي أو آية نبكي كالقرآنات.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 برز بنه إيسابو آسمان قشكانو أحبار عالم كانيان لبر مصلحته لبر رئاسة دسكالدي الخواه أنك دين قوري عزوج همو القرآن. القرآن في القرآن بوه عيساك زمان القرآن محمدك محمد صل الله عليه وسلم خوي بشر يتري انسان خويا الله خاتينيت بالا ولا ام دين شبو ام شينا تنا اسلام دين حقه وزيدو اوكويت فاشا فرما مستا واجبها مو بيي يفهمو اخرتيك بيغمرك بناسيت صلى الله عليه وسلم واجب اي مسمان بيغمرك بناسيت ناسي نكي وها باوري بيكم مره وانا ثلاثه سوايا ناسي نكي وها شوني بكوي حناو بها هاو ناسي وها دینه في قبولك که بسر سر و سر تاو پیروی کید. باوری پیب کی لطیف فرموا. هستی فرمو تضیق بکید. فرموی آم آو ها آبی آو هان بی تضیق بکید. و چی فرمودی بجی بکید. و آویک قد غیک درد بجنیدانه تولید اتباع خواه. ايماني پی بینید. کرسولی خواه. تضیق فرموده کانی بکید. آویک فرمانی بیکر پیروی بکید. آویک قد غیک درد کویتونی. أو خوش يسيبي غمار قوي أو بيع مرناسينا صل الله عليه وسلم ودفاع لامكيد بالجريب كيخوش البيوت والصلاة إلى صلب كاتب يوسف كرد أو بيع مرنا بدين قوي بيمجّي عند بو ترياك خوي مندوكر دنا أمت شندها جار عزد راو قسيقار بيود را تسر أمدي إسلامه بقوي تعلاف الميت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي بيع مر محمد صلى الله عليه وسلم ديني قوي بجينا او يكبوذ دا بزيلنا لم تفعل اجرت وانك نيجنيت فما بلغت رسالته او تديني اخوان ما جا بحقيقة بحقيقه والله يعصيمك من الناس اخوات فارزله خكي بيوز بكسنا gato خوا دافع ابو بشري اخوايا برسترين مخلوق درسكلاي اخوا تعاليا خاتمك دا هيو بيغمرانا لدواي محمد صلى الله عليه وسلم ايش بيغمرك يتنايو بو يوت بيغمري, بيغمري زمان وأمة غش آخر أمة وكتابك غش آخر كتابه لا دواينا وتن في إلى القيام اليوم إلى ترنيات. ما مصافر ميت. فإذا قيل لك من ربك أقربيت قتلا شيء بروز جاري تويا. ولا متبين. فقل ربي الله. بروز من الله عز وجل الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته بروز جاري من الله يا. سبحانه وتعالى كبر ورده كردم پروردگی داوم ام جنت لجن حفظي او دام او بر و بركار كان ما ورب جميع العالمين بنعمته پروردگاري همو جهان و بنورا بنيمتكاني خوي هر او كسيت كسي ترفه وهو معبودي هر اوش بر سراينا اعترافنا بأفابيت پروردگارنا لغل اوش معبود منا فرسلا يمنا تنها سر بودان وينم تنها ذليل او دبن تنها خم بكما زانن او عبادتكاني ناخم عبادتكاني زبانم عبادتكاني دركيم تنها بو او هر عبادتي بو غيري او كلاوة. بغيري بظلم كراوا عبادت بو كرم بو غيري و وهو معبودي ولكن لما السراوي ان ليس لي معبود وتعالى هو الله سبحانه وتعالى هي لي معبود هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الله هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو بو, قبرئك بو أو عباده بذكره بزور المصمكين غلتها. عليا آخر، أما العباده بذكره، وها تقنعة وابو بيجعل الله خويت ريه وإلهي ريه. هو مشرك أبو. بلام واحد عليه ليس لي معبود سوى بيجعل الله عز وجل معبود مني وبرسله مني و. هج عبادتكم بيجعل الله نجم نادم. فاسن دفر ميت. وإذا قيل لك أقربيت عن ود. ما دينك؟ ديني توحيد أيني توحيد. ابي ولا ما فقل لو لان ديني الاسلام ديني الاسلام أيني من اسلامه وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله برئ اعيني من اسلامه اسلام ايش تسميل بوخواي عز وجل تسميل توحيد بتنهام وحدو بوخوا يا خوفرز بيت او ايمان دار او دين داريا والله اجا املي بوكور نوا لا سر توحيد باسي دين داري بكين خلقي زور كم ترخمان هله توحيد و ايمان دا لأين كان دا ففهميت تسميل خوابيت تسميل و اتم الكتش خوابيت انقياد كان بكي كافرمي او قناه تاوان حرامة دول كويته لي او فرض واجب سر انجامي انجامي بديت والانقياد له بطاعة طاعة طوايخوا بكي والبراءة والبراءة من الشرك وأهله بريء من الشرك واهل الشرك غير دين كان لين بريء بيت هر دين غير الاسلام لي بريء بيت خوينك لخاواني علاقة فيوانية برأ دوايا تبرأي خوتي لكِ بريم اللي تودون توش لمن تريد ما دام لقى الإسلام ناقون جيد دش بإسلامي لا توبريم تو مشيكي من موحيدم ديني تو بعض ديني من حقه دورك ودلي نت وتو تقربتو كد خوش بيومي هم ديت والعياذ بالله أما دوم فاسن سما فرمية وإذا قيل لك من نبيك أجر في عنقتي شيء يغامر يتوه يوم في دواي دوالي شئ فقل لو اللهم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم و هاشم من قريش و قريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام يعني عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم برنامه ينر ودين هنر بو من؟ محمد كري, كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم هاشم بابير قريشي شيبوا با كريش الطائفية عربينا عربش أجرتوا زريتي إسماعيل كري إبراهيم سلام إخواني بركم في غمار خوابنا وتعرب سلالة أدو في غمارها أمش بلجلا سلاوي إسلام دينك في غمار بيائك نهاته بقمايتي لمزور زالناك ملجأ دخلت هي أيوا من التي كري خوان تواشب و خود دیانت جلباسمان کرده وا. دلیپی عرب بود عرب هات. بو من کردم دعای کوم. ایمالی آق صی باطل دروا. پیغمبر نهات بو نتو و جریتی قومیتی. اگر بو قومیتی قوم کی پشتیان کرد؟ محمد مادر تو قومیتی اکید تو. نتوایتی اکید تو عرب سرخی فرم ایمپری پشتیم. هات ناو قوم کی باز عربیتی هنگ کرد؟ باز عربتی هنگ کرد؟ فرم قوم قول لا اله إلا الله تخلیح قوي قوبهم كذكاركم برن لا اله الا الله تبلغو برن خوار اله حق نجات النبي يك الا جولتان قريش ما مخيب ابو لهب شان جالا لكم الغايه فذرو ايتو دروكي امر رازايمون شد بدروكا اگر قوماتي بكدايه ابي ما مخيب درو الخطوه كعرب وخوت خزمكاني خوال ما مكان قشتي تشون بجشيا يا كم كسك جهادياك يقوم يخيبو اگر اما عربتي بكدايه ضايق كوتن اگر عربیتی بکدایه، عجل مکان اصل دوی نکود. اگر آمی پیامیج عربیه، دوی نکویی. نخیر، هزکسی هاتو بله. اگر کردبو بیت، اگر فارس بو بیت، اگر رومو بو بیت، هاتو بله. اوتو دید براسی تو پیغمبر خودی بله. خوابدید هنر دوا. فرمی به و به ایمان. نه فرم وار به عرب، وار حاشال قوم کت بکار. نه دوستی وای نوتو. اصلاً یک حدیث نه تو باسوب او عربی او او هیا. بلقوا فرمية لا, ف... لا فرق عربي عجبني إلا بتقوان بيت جاء في غمبر ما صلى الله عليه أكوين لبر أو يبر من بعد هر في غمبر كاتب السزوي للا خوا واهتوب أخواء فرستي أن جاء أم في غمري إما هات برحمتي أخواء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم رواناك الأن محمد إلا رحمة نبيهم خرجي يعني فرمية وما أرسلناك إلا كافة لناسي ثم الرمانك إلا بوهمو خارجين بذلك لا حدث فرمية بيعماري وها تو تنها بقمقه خاص وبوعثوا إلى الناس كفى بل من الرمانك رام بوهمو لا شو نفرمية بوجنوكم إنسان كانش قوبياتينك كدوها بل كبان ما نكتب الله تو أي بالتوحيد واجب الايمان في بنين دعاكم اخوي جريم هرمن لا بر خاطرنا كانوا كن وصفات الله لنا غناكم نطلب خده يعفو حال لصلاح الحال منفي زياده اللي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما امروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وذلك دين القيمة